وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنْ طَلَّقُون إِلَىٰ مَا كُنتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ انطلقوا إلى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين